وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يبي من التوراة ومبشرا برسول يأتي 118. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 119. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى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 هو الذي أَسلَ رشلَ بهود وَدين لحق يهرهُوع الذين كل لههُوع الذين كل وَلَكَريه